أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ أَنْدِلَاءِ الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّي كُمُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِمَا أَلِيُّ طَهِيرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الألبار ومن يولهم يومئذ دبره تحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير